قال رحمه الله ثم أنزل عليكم قرأنا هذا صحيح أين توقفنا في آخر نقرأ عيدها ثم نواصل في التفسير قال رحمه الله قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بلا تصدور انتهينا إلى قوله جل وعلا من بعد الغم, من بعد الغم أمنة نعاسا وأنه من أهل العلم من يفرق بين الأمن وبين الأمنة فيجعل الأمن يكون مع زوال السبب سبب الخوف والأمنة مع بغاء سبب الخوف ومن أهل العلم من لا يفرق بين الأمن وبين الأمنة وكلها أو كلاهما بمعنى واحد الأمن والأمنة بمعنى واحد والذي يظهروا التفريق من بعد الغم أمنة نعاسا فإنهم لا زالوا في خوف ومع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم تلك الأمنة وكأن لم يكن شيء والغالب في من كان في هذا الحال الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يهدأ ولا يتيه نوم في مثل تلك الحال التي أصابتهم واعترتهم ومع ذلك أنزل الله كرامة وإراحة لأولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنزل أمنه نعاسا مع شدة ما حصل عليهم فمنهم من يفرق ومنهم من يقول الأمن والأمن بمعنى واحد قال قوله تعالى يغشى طائفة منكم قرأ حمزة والكسائي تغشى بالتاء ردا إلى الأمنة فيكون الضمير يعود على الأمنة تغشى الأمنة طائفة منكم هذا على قراءة حمزة والكسائي تغشى وهي قراءة سبعية فيكون الضمير يعود على الأمنة قال قرأ حمزة والكسائي تغشى بالتاء ردا إلى الأمنة وقرى الآخرون بالياء رداً على النعاس يغشى النعاس يغشى هو طائفة منكم أي النعاس قراءتان سبعيتان والمعنيان عليهم صحيحان يغشى وتغشى فعلى قراءة حمزة الكساة يكون الضمير يعود على الأمنة تغشى الأمنة طائفة منكم وعلى قراءة الجمهور وعامة الغراء يغشى طائفة منكم أي النعاس. يغشى النعاس طائفة منكم والقراءتان كما سمعت صحيحتان يغشى وتغشى قال ابن عباس رضي الله عنهما أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم وإنما ينعس من يأمنوا والخائف لا ينام صدق رضي الله تعالى عنه وإنما ينعس من يأمنوا والخائف لا ينام ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم ولا ينعس كما تعلمون إلا من يأمن وأما هؤلاء في حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى ومع ذلك حصل لهم النعاس كل ذلك كرام لهم ورحم بهم رضوان الله تعالى عليهم وإلا هم فيه قلق وفي خوف وفي فقد أحبه ولا يهدى مثل هذا الذي حاله هذا الحال لا يهدى ولا يتيه نوم أصلا ولكن الله أكرمهم جل وعلا بهذا النعاس فصار نعمة عليهم هذا النعاس الذي نزل بهم وأصابهم قال ابن عباس أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم إنما ينعس من يأمنوا والخائف لا ينام قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا إسحاق من محمد بن اسماعيل مالك محمد بن اسماعيل هذا من هو بخاري نعم ما خنيته أبو عبد الله أحسنته. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن. قال أخبرنا حسين ابن محمد. والسندين المخالف الصحيح. الحديث. في الصحيح. قال أخبرنا حسين ابن محمد. قال أخبرنا شيبان عن قتادة. قال أخبرنا أنس أن أبو طلحة قال غشينا أن نعاسه. ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيف يسقط من يدي فآخذه ويسقط وآخذه لا إله إلا الله والنعاس كما تعلمون هو النوم الخفيف وبعضهم يقوله هو مقدمة النوم يسبق النوم ويكون سابقا عليه ويكون خفيفا أما النوم فهو يقشى الشخص ولا يشعر بما يدور حوله بعد ذلك أما النعاس ربما يسمع صوتا معه ويدري ما يدور حوله تارى ينعس تارى يقوم فهو نوم خفيف وأما ذلك فهو ناقض للوضوء الذي يهجم على الشخص ولا يشعر ولا يجعله يشعر بما يدور حوله فهذا نوم ثقيل ويجب معه الوضوء وأما هذا نعاس تارى يعني يحصل لا شيء من الغفوة وتارى يستيقظ ويدري ما يدور حوله ويسمع صواتا فهذا الذي يظهر لا ينقض الوضو وأبو طلح يحكي حاله عند نزول النعاس الذي أنزله الله عليهم غشيا النعاس ونحن في مصافنا هو وإخوانه وأصحابه يوم أحد فجعل السيف يسقط من يدي فأخذه ويسقط وأخذه وهذه المعلومة لمن يحصل له شيء من الإرهاق والتعب فإنه ربما لا يدري يسقط رأسه ربما ينزل الأرض ويرفعه وهكذا ومستمر دواليك، وقال ثابت عن أنس عن أبي طلحة ماذا قال أنس فيه ثابت ثابت البناني ماذا قال أنس فيه زكاه تزكية عظيمة مم. إن للخير مفاتيح أحسنته وثابت من مفاتيح الخير صحيح ثابت من مفاتيح الخير زكاه شيخه وهو أعلم به. وقال ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أُحد، فجعلت ما أرى أحداً من القرني، إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس. كلهم يقول ما جعلت ما أرى أحداً من القرن، لا كلهم على هذا الحال، إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهؤلاء الذي رآهم هم كلهم من الصحابة أما المنافقون قد أهمتهم أنفسهم ما في نعاس لا في شيء في وخوف ما يدرون كيف يخرجوا من هذا البلاء الذي حصلت ما يدرون كيف؟ لكن هؤلاء الذي رآهم هم أصحاب رسول الله فجعلت ما أرى أحدا من القرن إلا هو يميل أما أولئك ما مكنهم الله من هذا ولا من عليهم بهذا النعاس بل لا زالوا في قلق وفي خوف وفي هم أنفس قال فجعلت ما أرى أحدا من القرن إلا هو يميل تحت جحفته من النعاس وقال عبد الله بن الزبير عن نبيه الزبير ابن العوام لقد رأيتني ما معنى لقد رأيتني ما معنى لقد رأيت نفسي وهذا خاص بأفعال القلوب يتصل بها ضميراني مرجعهما واحد يتصل بها ضميراني مرجعهما واحد لقد رأيتني لقد ظننتني لقد علمتني لقد حسبتني خلتني أي خلت نفسي علمت نفسي رأيت نفسي فهذا خاص بأفعال القلوب يتصل بها ضميراني مرجعهما واحد فيكون لقد رأيتني أي رأيت نفسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الشد إلى آخره قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الحرب أرسل الله علينا النوم والله إني لأسمع قول معتب ابن قشير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا هذا منافق وهذه قولته وقوله حكاه الله معتب هذا ابن قشير وإني لا أسمع والله إني لا أسمع قول معت بن قشير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وهؤلاء المنافقون ما يفضحون مثل هذه المواطن ومثل هذه الوقائع المواقف تجدهم يخرج الله أضغانهم وما في قلوبهم ما يتكتمون به هذه المحن وهذه الفتن فلا يحسبها الإنسان شرًا محضًا فإن الله حكما فيها وإن الله سبحانه وتعالى عللاً بها يريدها جل وعلا ومنها فضح المنافقين فما يحصل شيء على الصحابة إلا يفضح من يفضح من هؤلاء الذين يتكتمون بالشر فهؤلاء يقول والله إننا سمعناهم يقول فإذا بالقرآن ينزل, ينزل يبين حال هؤلاء إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فذلك قوله تعالى يخشى طائفة منكم يعني المؤمنين الذين يخشاه النعاس هم المؤمنون يعني المؤمنين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهذا السعناف يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ليس معطوفين على من قشاهم النعاس بل هذا السعناف بين الله حال طائفتين طائفة كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم من بعد الغم أماناً عاسلاً يغشاها وطائفة قد أهمت أنفسهم فما يعرب طائفة أنور مبتدا ونكر مبتدا نكر ما يكون مبتدا لابد من مسوق وهذا طائفة قد أهمتهم أنفسهم مبتدا نعم لكن ما هو المسوق أمم ما في الصف الآن؟ قد أهمتهم أنفسهم خبر. إيش الذي صوغ لابتداء؟ لا. ما في تقسيسنا. عندما التنويع تنويع طائفة وطائفة. والتنويع المسوغات لابتداء بالنكره. في يوم النساء ويوم النصر. فثوب لبست وثوب أجر وثوب لبست وثوب أجر فثوب مبتدى مسوغ الابتداء به التنويع يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم طائفتان وهذا التنويع من المسوغات مسوغات الابتداء النكرة قال وقوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أي حملهم على الهم حملتهم أنفسهم على الهم يقال همني الأمر أي أغلغني جدا فهؤلاء أغلقتهم أنفسهم وحملتهم أنفسهم على الهم والغم والكروب والشدائد والخطوب التي نزلت بهم فهم في غاية الهم والتعب. أما وليكم ارتاحون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل النعاس عليهم مثل الغيث. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين. قيل أراد الله به تمييز المنافقين من المؤمنين فأوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا ولم يوقع ولم يوقع على المنافقين فبقوا في الخوف وقد أهمتهم أنفسهم هذه عقوبة والله يعتبر عقوبة إن الله ما ألقي عليهم النعاس ولائك أكرمهم الله وقد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم يقال أمر مهم أمر مهم أي جعل هم عليك مهم فهو اسم فاعل وأمر هام يختلف عن هذا ولذلك يقال الأمر هام وأمر مهم إذا أنزل عليك همًا فهو أمر مهم أي أنزل همًا عليك هذا الأمر وهو عظيم وأمر هام من الأهمية وليس من الأهم فبعضهم يفروا هذا هو الصحيح أنه يقال مهم لما يحصل من الهم والغم هذا مهم وهام أي أنه ذو منزلة يعني بيانه يعتبر لا بد منه هذا أمر هام هي أنه ذو منزله وأمر ذو شان تنبيه هام تنبيه هام وأما أمر مهم أي من الهم يقال أمر مهم قد جاء الوقت قال قوله تعالى يظنون بالله غير الحق أي لا ينصر محمدا هذا قول الظن الذي ظنه وهو غير الحق أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمدا سيأخذ المحمدا وهذا ظن الجاهلية وظن هؤلاء الكذبة فالله سبحانه وتعالى ناصر وليه وكاف عبده جل وعلا وعد بنصرته أو بنصره, بنصره ونصره جل وعلا وهؤلاء حصل لهم هذا الظن أنهم ظنوا غير الحق في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يخذله ينصره، وهذا ظن الجاهلية والقول الثاني وقيل ظنوا أن محمداً قد قتل وهذا قول آخر وقيل ظنوا أن أمر محمد مضمحل هذا قول ثالث وقيل كذبوا بالقدر ظنوا غير الحق بالله غير الحق أي التكذيب بالقدر فهذه ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال في قوله يظنون بالله غير الحق فقيل أن الله لا ينصر محمدا هذا ظن غير الحق والله سبحانه وتعالى سينصره وعد بنصره ونصره الظن الآخر في معنى قوله غير الحق ظن أن محمدا قد قتل ولم يقتل عليه الصلاة والسلام بل أبقاه الله سبحانه وتعالى والتهبت قلوب المنافقين والكافرين ببقائه عليه الصلاة والسلام وقرت عين المحبين له والقول الثالث غير الحق يظنون بالله غير الحق أي يظنوا أن أمر محمد مضحل ومنتهي دينه منتهي, منتهي والقول الثالث يظنون الرابع يظنون بالله غير الحق أي كذبوا بالقدر وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى التكذيب بالقدر هذه أربع أقوال في قوله غير الحق فمن يعيدها يظنون بالله غير الحق فما هو هذا غير الحق الظن الذي ظنوه أن الله لا ينصر نبيه محمداً نعم أمره مضمح محمد هذا منتهي وأنه تكذيب بالغدر غير الحق والرابع أن محمداً قد قتل وكلها ظن كاذبة كلها ليس شيء منها أحسنتم قال يظنون بالله غير الحق أي لا ينصر محمداً وقيل ظنُّ أن محمدًا قد قتل ظنَّ الجاهلية فمن يعرف ظنَّ الجاهلية يظنُّون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية ها عند من ها ها سمعتُه عند من بدل أيش هو ظن غير الحق هذا الظن الجاهلية هذا الظن الذي هو غير الحق هو من ظنون ما هو من هذا غير الحق في الله سبحانه وتعالى من ظنون أهل الجهلي ومن ظنون المشركين لا من ظنون المستقيمين فليحذر الشخص أن يظن بالله سبحانه وتعالى غير الحق والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء فعلى العبد أن لا يموت إلا هو عسن الظن بربه جل وعلا وياك وسوء الظن فسوء الظن من ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق هذا سبيل المشركين هذا سبيل المنافقين هذا سبيل المنحرفين ظن غير الحق وأما المسلم والمؤمن الموقن ينبغي أن يظن بربه ظن الحق حتى يحصل له ما يريد يحصل له ما يريد فإن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فليظن بعبدي ما شاء فإذا ظننت الله سينصرك سينصرك وإذا ظننت أن الله لا يمكن, يمكن عدوك منك لا يمكن عدوك عدوك منك فعلى هذا يحسن العبد ظنه بربه جل وعلا وليحذر من ظن الجاهلية وظن غير الحق قال قوله ظن الجاهلية أي كظن أهل الجاهلية والشرك فهو لا شك مفعول مطلق ظنا كظن غير الجاهلية ولكنه بدل هنا من غير أي كظن أهل الجاهلية والشرك يقولون هل لنا أي مالنا لفظه استفهام ومعناه جحد، فهل هنا وكثيرا ما تأتي كذلك أنها اللفظ لفظ استفهام ومعناها الجحد أي النفي ومعناها النفي أي مالنا من الأمر من شيء هلنا هل من الأمر من شيء أي مالنا من الأمر من شيء، فلفظه لفظ الاستفهام هل ومعناها معنى الجحد أي النفي وهذا كثير في القرآن. والهل هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى أن هل تستعمل بمعنى ما أي نافية يقولون هل لنا أي ما لنا لفظه استفهام ومعناه جحد أي نفي الجحد هو النفي من الأمر من شيء يعني النصر ما لنا من الأمر من شيء يعني النصر ومن هنا زائد في اللفظ أي ما لنا شيء من الأمر يعني النصر قل إن الأمر كله لله قرأ أهل البصرة برفع اللام كله قل إن الأمر كله لله قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء مبتدا وخبر كله مبتدا لله خبر الجملة خبر إنه برفع اللام على الابتداء وخبره في لله وقرأ الآخرون بالنصب على البدل وقيل على النعت وقيل على النعت والأقرب أنه على البدل أو التوكيد قل إن الأمر كله لله ولم يذكر التوكيد هنا والتوكيد أقرب إن الأمر كله وعلى الصفات تحتاج إلى تأويل مجتمع قل إن الأمر جميعا لله سبحانه وتعالى احتاجنا تأويل مجتمع لله سبحانه وتعالى لأن كل كما تعلمون جامدة والقول الثالث أنه على البدل قل إن الأمر كله كل بدل من الأمر ولله خبر كلها قوال سائرة والذي يظهر أنه توكيد قل إن الأمر كله لله أي جميع الأمر فعندما نسأله يغشى طائفة منكم من؟ ما هي الطائفة التي يغشها النعاس عبد الرحمن المؤمنون هم المؤمنون هذه الطائفة طائفة أهل الإيمان هي التي يغشها النعاس وطائفة قد أهمتهم أنفسهم المنافقون هؤلاء ما قشيهم النعاس عاقبهم الله بالهم والغم والهم والغم هذا مو سهل ربما ينزله الله عقوب على العبد وأحيانا ابتلاءا ويحتاج إقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يذهب ودعاء لله سبحانه وتعالى فلذلك شرع دعاء الكرب عند الهموم والغموم فإن هذه من أسباب التي تزيل الهموم والغموم الدعاء أحسنته وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق فما هو هذا الظن الذي ظنوه وهو غير الحق أن الله لا ينصر نبيه أن محمد قد قتل سامة أن أمر محمد مضبح المنتهي خلاص بعد المعرك هذا ما يقوم له قائمة أه؟ تكذيب بالقدر أحسنته هذه أقوال في قوله تعالى غير الحق إلى هنا وإن شاء الله محاضرة بين مغرب وعشاء كما نبهنا قبله إخوان الذين هو بالمسايد الأخرى يخبرون بهذا سبحان الله وحمدك لله اله الا انت الله لا اله استغرق وطعو بلي والمحاضرة هنا يا اخوان في هذا المسجد المحاضرة في المركز هنا ان شاء الله حاضرة الشيخين تكون في المركز عندنا هنا ان شاء الله بإذن الله